اليس في جهنم ma ma الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء, لا يمسهم السوء.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 قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ليحبطن عملك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 Hij zal ze niet vergeten, niet أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقا Krijgen we het kabinet niet? We hebben het kabinet niet. We hebben fiha. kabinet niet. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده Waarom de toekomst van uitspraak geven? Omdat u geen u En dat u geen toekomst heeft,